فارفع صوتك يا ميلاد لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شيئ لدرب يوم القيامه قال لك سعيد سمعت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أن الله صلى الله عليه وسلم قال إذا الشيطان حتى لا يسمع Fotel, فإذا Debo, 7. اقبل حتى Fungi, قرب حتى 7. Fungi, بالصلاه Fungi, حتى Fungi, 7. Fungi, اقبل حتى 7. بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا، اذكر كذا، او اذكر كذا 7. كذا، بما لم يكن يذكر، حتى Fungi, الرجل قال وحدثني عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي انه قال ساعتان يفتح لنا ابواب السماء وقلب داع يرد عليه أو ترد عليه دعوته حضره النداء الصلاه والصف في سبيل الله وسئل مالك عن النداء يوم الجمعه هل يكون قبل أن يحد الوقت فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس وسئل مالك عن تثنيه الاذان والاقامه ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاه فقال لم يبلغني في النداء والاقامه الا ما ادركت الناس عليه فاما الاقامه فانها ذات تثنى وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم في بلدنا واما قيام الناس حين تقام الصلاه فَإِنِّي لَمْ أسلم في ذلك بِحَدِّ او بحد بحد يُقَامُ له يقام له إلا اني ارى ذلك على قدر طاقه الناس فان منهم مثقل والخفيف ولا يستطيعون من يكون كرجل واحد وسئل مالك عن قوم ذلك مجزئ عنهم وانما يجب النداء في المسائل الجماعات التي تجمع فيها الصلاه وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه اياه بالصلاه ومن اول من سلم عليه فقال لم يبلغني ان التسليم كان في الزمان الاول قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم انتظر هل ياتيه احد فلم ياتي احد فاقام الصلاه وصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فر ايعيد الصلاه من قال لا يعيد الصلاه ومن جاء عند انصرافه فل بنفسه وحده قال اخيا وسئل مالك عن تهليل اذنه قومه ثم ثم تلا ففارض ان يصلي باحاله غير فقال لا تكسب لذلك اقامته واقامة غيره سواء قال يحيى قال مالك لم نزل او لم تسر الصبح ينادى لها قبل الفجر فان غيرهما من الصلوات ما غيرها فان من لها الا بعد ان يحد قال وحدثني أنه مبلغ أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب إلى عمر، وقال رحّدَني عن مالك أن مبلغ أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يودينه لصلاة الصبح، فوجد مالكما فقال الصلاة خير من النوم، فأمر عمر أن يجعلها في مذاب الصبح. قال رحّدَني عن مالك عن عميه أبي سهيد بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدرت عليه الناس إلا النداء بالصلاة قال وحددني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بن بنيع النشي إلى النساء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلازلنا في أحاديثي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 أن للجمادات والنبات إدراكا وعلما أن للجمادات والنباتات إدراكا وعلما ويصدق هذا قول الله تبارك وتعالى وإن منها يعني الجبال وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله فأثبت الله عز وجل لهذه الجمادات الخشية.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 كل من سمع المؤذن فيه شهادة كل من سمع المؤذن للمؤذن يوم القيامة وايضا فيه فضل سكن البادية وحب الغنم وجواز ذلك خاصة عند الفتن بشرط الأمن من غلبة الجفاء وغيره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 والشياطين او الشيطان هو كل عاتي متمرد الشيطان هو كل عاتي متمرد لهذا تشوفوا احنا في في لغتنا العاديه اذا كان انسان يعني قبيح بزاف ومتمرد يقولوا سبحان الله فلان هذا الشيطان او فلان الشيطان حتى ان بعضهم بالغوا فقال بعضهم فلان كي جي الشيطان يدير حاجه يشاوروا يعني هذا الإنسان القنصي المستشار مستشار الشيطان هذه مبالغة في ذم هذا الإنسان نسأل الله العافية فالشيطان هو كل متمرد كل عات متمرد قال عليه الصلاة والسلام إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ذرات له ذرات هذه الجملة له ذرات هي جملة حالية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 فالشيطان يدبر لماذا يحصل منه ذلك؟ لأنه خاف جدا من شدة خوفه حصل له ذلك من غير اختياره وقيل إن إدبار الشيطان وله ذرار إنما يخرج هذه الأصوات اختيارا يخرجها هو باختياره.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 سبب فعل الشيطان هذا الضراط بعد هروبه قال أهل العلم لئلا يضطر للشهادة في القيامة إذا سمعه فإنما يفعل ذلك حتى لا يسمع الأذان لئلا يضطر بأن يشهد لهذا المؤذن واخيرا من أوجه توجيه هذه الجملة من الحديث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 حتى يختر بين المرء ونفسه وكلمة يختر هنا بكسر الطاء وهذا الذي ذكره القاضي عيار رحمه الله فإنه ذكر في كتابه المشارق وهذا الكتاب كتاب عظيم في غريب اللغة خصصه لغريب الصحيحين والموطا وهو حري بأن يقتنيه طالب العلم لأنه غاية في القوة وانه مرجع لكثير من اهل العلم قال القاضي عياض رحمه الله في المسالك في كتابه المسالك في كلمه يختر لغتان لغه بالكسر قال وهذا الذي ضبطناه عن المتقنين يعني من اهل اللغه ولغه بالضم قال وهذا الذي سمعناه في اكثر الروايات يعني سمع بالضم يخطر وهذا عند الرواة وأما عند المتقنين من أهل اللغة فهو يخطر من الخطرات التي تأتي إلى النفس فإن الشيطان إذا انتهى المؤذن من الإقامة رجع إلى المصلين وجعل يخطر بينهم وبين نفوسهم يقول الشيطان للمسلم المصلي اذكر كذا واذكر كذا فيذكره بكل شيء كما هو حالنا ها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 حتى لا يدري المصلي كم صلى ثلاثا ام اربعا ثنتان ام ثلاثا ولهذا في هذا الزمن بالذات كثر السهو في الصلاة لان بعض الناس يقول لي ما كان صالة الا واسهو فيها ماذا افعل طبعا كاين احيانا وين يكون السهو من قبيل الوسوسة وفي هذه الحالة لا ينبغي للمسلم ان يطاوع الشيطان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 دل هذا على أن المؤذن كلما زاد في رفع صوته زاد الشيطان في الإبعاد. ويدل لهذا ما رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. يعني يهرب يهرب ويبتعد حتى يكون مكان الروحاء والروحاء.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 أهل الأولاد بالك ذكجك الغول لا تخوف الأولاد بالغول خوفوهم بالله تعالى خوفوهم قلهم لهم يا ولدي كن دير كذا الله تعالى راه دخلك للنار الله تعالى راه يعذبك الله تعالى كذا حتى يرسخ في نفسه هذه العقيدة وجود الجنة والنار وإذا أحسن تقول له الله تعالى يجازيك بهذا في الجنة ويعطيك كذا وكذا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 فلما رجعوا الى ابيه ذكروا له قال لو كنت اعلم انه يصيبك هذا لما ارسلتك ولكن ذلكم الشيطان, فإذا سم... فإذا سم... ذلكم الشيطان يخوف الناس فاذا سمعتموه فاذنوا بالصلاه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 خاف من الشياطين خاصة بعض الناس انا حدثني بعض الإخوة الذين أثقوا فيهم أنه في بيته يعيش معه الجن وعنده واحد الجن امتعبوا يعني تعبوا من حيث أنه أولاده زوجته عادي يعني يعني عايشين معه لكن في الليل يفتح له يعني العين تع الماء يفتحها ويخليها تمشي قال لي في يوم من الأيام قال لي غضبني يعني زوجت على الصباح فاتح العين وبقوة يعني فقال أنا نطريه قال لي قلت له أنت ما تخافش ربي؟ قال لي هنا مع البيش والرقع قال لي قلت له يخيرك عايش معنا حاجة ما تخصك ويخيرك تلبس أو تدوش أو هذا بالصحة الخسارة ماشي مليحة لا تخسرني في الماء تجيني الفاتوره غالية وراك تخسر فيها قال لي اغلق العين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 وذكر الإمام مالك عن زيد بن أسلم قصة في أنه كان لهم معدن تؤذيهم فيه الشياطين. وهذه موجودة عندنا. يقول لك القرارات هذه تعد ذهب أو الكونوز الموجودة في الأرض يحرسها الجن. خذي تسمع بها ولا لا؟ ويقول لك إذا كان واحد قوي في الإيمان يجي يخرج هذا الكنز هذاك وهو الذي يسمى الركاز في في في اللغة الشرعية.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 فذهب عنهم ذلك الذي وجدوه والله تعالى اعلم من فوائد هذا الحديث ايضا قالوا فيه من الفقه قالوا في هذا الحديث من الفقه أن من نسي شيئا ان من نسي شيئا واراد ان يتذكره فليصلي, فليصلي ويجهد نفسه فيها ويجهد نفسه فيها من تخليص الوسوسه